يا من بعثك الله كافة للناس أجمعين وبعثك رحمة وهداية للعالمين أيها الرحمة المهداة والنعمة المصداة يا إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على نبينا محمد أفضل وأكمل صلاة صليتها على أحد من رسلك وجازه اللهم عنا خير ما جازيت نبيا ورسولا عن أمته اللهم ارض عن صحابة نبيك اجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين أيها الأخوة المشاهدون والمشاهدات أحبتنا في الله في كل مكان متابعون عبر قناة السنة النبوية إنما كنتم وتواجدتم سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والبركات من رحاب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة نحييكم ونسعد بتجديد اللقاء معكم في هذا النقل المبارك لشعائر أداني وصلاة العشاء لهذا اليوم السادس من شهر ذو القعدة لعام 1445 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سائلين المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل ومتمنين لكم محبة الكرام متابعة طيبة لهذا النقل المبارك عبر شاشة قناة سنة النبوية من المدينة المنورة أحبتنا الكرام صور حية ومباشرة من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ننقلها لكم عبر قناة السنة النبوية وها نحن نشاهد هذه الأعداد الكبيرة من المصلين والزائرين وقاصدي هذه الرحاب الطاهرة الذي يعتبر المقصد الرئيس لسكان مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وزائريها ومن هنا فلا قرابة أن نشاهد هذه الكتافة الكبيرة والمستمرة طوال أيام الأسبوع والعلى مدار العام، فهنا في هذه الرحاب الطاهرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحل المناجاة لرب العباد. الله أكبر Allahu akbar Allahu akbar <coughs> Asyadu ala Aşhedu an la ilahe illallah. Aşhedu an Muhammed dan sallallahu anna muhammadan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 اللهم رب هذه الدعوة الدام والصلاة القائمة آت نبينا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته رضينا بالله رب وبالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على خير خلقك وأشرف في نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهكذا إخوة الإيمان حبتنا في الله في كل مكان رفع مؤدن المسجد النبوي الشريف أحمد بن محمد صالح الأمصاري أدان صلاة العشاء لهذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر ذو القعدة لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأسكى تسليم نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين الصالح من القول والعمل وأن يغفر لنا ولكم وليتجاوز عنا وعنكم إن ربي سميع قريب مجيب للدعوات مستمرين معكم أيها الأحبة الكرام عبر قناة شن السنة النبوية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وها نحن وإياكم أحبتنا الكرام نشاهد هذه الأعداد الغفيرة من المصلين التي امتلأ بها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بكل سكينة ووقار واطمئنان ففضل التهاب إلى المساجد من السنن النبوية التي حتى عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم وعظم أجرها بالفوز بالجنة كما جاء في الأحاديث الصحيحة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 ففي هذا العمل اليسير فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى درجات ترفع وسيئات تمحى وحسنات تكتب وهو من أسباب تكفير السيئات وحط الخطايا ورفع الدرجات فنسألك اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة الفضيلة المباركة أن تغفر لنا أجمعين وأن تتولانا بعنايتك ورعايتك وأن تشفي مرضانا وتعافي مبتلانا وترحم موتانا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك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 ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الحياة الوفاة خيرا لنا اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والقضب والقصد في الفقر والغنى ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع والرضا بعد القضاء ونسألك يا الله برد العيش بعد الموت ونسألك لدة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا اللهم وثق الموازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا ودعاءنا واغفر اللهم خطايانا ونسألك يا إلهنا الدرجات العلا من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة اللهم نسألك خير ما نفعل وخير ما نعمل وخير ما بطنا وخير ما ظهر ونسألك يا إلهنا أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنير قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا وترفع درجاتنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أحبتنا الكرام في هذه الأثناء تقام صلاة العشاء من رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة الله أكبر الله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 Allah muak ver onlar la ستو استو الله, الله, الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.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 وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَضِلٍ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وفاكئة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أبكارا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 وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا بَثُّنَا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 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكدبون لآكلون من شجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين الله اكبر الله سمع الله لمن حمده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 على أن نبدل أمثالكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأة الأولا فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحروثون أنتم تزرعونهون أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 فأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر الله Sami'a Allahu liman hamide Rabbana ve lek'el Allahu akbar